ثلاثة استمع للعبارات التالية ثم اكتبها تحت الصور المناسبة لها كما في المثال ذاكرة خارجية سماعة عصا سيلفي حامل جوال للسيارة رسالة قصيرة جهاز الشحن مسكة الجوال هاتف جوال سلك شاحن حماية شاشة شاحن سيارة باور شريحة كفر الجوال